una يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَن سَبِيلِ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا أَجْرَ لِمَنَّاء في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وَلِيَحَاتِي وَأَخْبَتُ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصَابُوا الْجَنَّ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۖ فَلْيَسْتَوِيَ الْأَنَّى مَثَلًا فَأَلَنْتَ كَوْنُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ تعبد إلا الله فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعَ إِلَّا الَّذِينَ عِظَامًا أَرَأَيْتَ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثلنا باديا الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظن